بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشاء عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وَإِذَا المعودة سئلت بِأَيِّ ذنب قتلت وَإِذَا الصحف نشرت وَإِذَا السماء كشطت وَإِذَا الجحيم سعرت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 إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُهُ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِين وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ مَرِيد فَأَيْنَ تذهبون إِنْ هُوَ إِلَّا الَّذِي كُلُّ الْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ وما <تصفيق> تشاء